اذاب جمهورية مصر العربية من القاهرة يادي اعداد وتقديم مجد شرف اعزائي المستمعين اهلا ومرحبا بكم وسهره جديدة من سهرات سمار الليالي معي معكم الليله اعزائي المستمعين شاعر ممكن كاتب مسلسلات جايز كاتب اغاني اه في الكورة ليه ايوه ليه في المدح كمان وفي الصحافة وفي النقد تلاقيه انت مين غلبان وراضي بقليلي وبشد حيلي في الشده وساعه الضنك أنا غلبان وراضي بقليلي وبشد حيلي في الشدة وساعة الضنك وكنز القناعة محصني ضد الطمع والجشع والشغل الهنك وبنفس راضيه بتعشى فول وطعمية وترشي والريب بنص فرنك مع إن قلبي الكبير مربوط على درجة فقير بنام سعيد مبسوط لحل غير القناعة والرضا والستر هو الرصيد في البنك جيت في وقتك يا, جيت في وقتك, جيت, جيت, في وقتك يا جيت في وقتك كل ده وده وقدم لنا بقى نفسك يا أستاذ يمكن, يمكن أحلى حاجة أن أنا كاتب منوعات من الدرجة الأولى خدت جائزة في مهرجان الاذاعه والتلفزيون المهرجان الثالث خدته في البيانولا في اذاعه الشرق الأوسط بس أعظم جوائز باخدها كل يوم وباخدها في كل مكان أروح فيه جائزة من راجل معرفوش أو حد معرفوش يقابلني يهنيني بعمل أنا عملته ويسعدني جدا ان انا ما اعرفش اسمه والاقيه بيكلمني ويقول لي انت عملت وسمعتك ودي جائزه الراجل الشارع دي من اعظم الجوائز لان الجوائز دلوقتي مش عايز اقول ان الجوائز بتنقص اصحابها لكن ختمة. احسن جائزه بالنسبه لك هي جائزه رجل الشارع رجل الشارع معنا. وبعدين يعني انا مش عايز اقول حاجة انا يمكن كتبت ما خل عن 850 فزوره الله والاغاني تجاوزت الألف يعني يمكن ألف ونيجي في نسبة تقوله 750 لكن أنا اللي عارف العدد كويس من داخل المسلسلات والاغاني والجماعية مشوار وال... مشوار 45 سنة لذلك لما كتبت الفوازير للإزاع والتلفزيون ويمكن في مفاجأة السنه الجايه في رمضان ان انا عامل آخر فكرة فكره محدش كتبها ولا انا كتبتها ولا كل عمامي الكبار صلاح جايين كتبها ده انا بعملها للتلفزيون السنه الجايه من خلال مسلسل انا يعني ندخل نصور يمكن اخر الشهر ده لكن في فزوره انا كتبتها في نفسي كتبت فزورة في, في نفسك ما خلاص بقى يعني <تصفيق> كذبت عن كل حاجة ناقص نفسك فقلت فنان وطول حياته حريف في وكل الهاماته من بنك الانسجام وشاعر وابن نكته مشهور في كل حته مولود في شهر ستة وبيعشق الانغام فوزير درجه اولى وبضحكته المهوله يتحب بسهولة أوام, اوام اوام اوام يكتب في كل حاجة وبيعش أحلى حاجة ويقول لك أي حاجة وبرابند في الكلام. عرفته؟ أنا عرفته هو قاعد معايا معي ومعكم الليلة شاعرنا وكاتبنا الكبير الأستاذ بخدة يومي. أنت أنت لخبطيني. أنت من بداية الحلقة وقبل تحضير الحلقة. أول مرة أحمل حلقة كده تاخد مني وقت في التحضير ويبقى ضيفي هو اللي بيحضرها وهو اللي بيحضر أغانيها وهو اللي بيحضر الكلمات و... هو المخرج وهو المهندس. لأني أنا <تصفيق> أنا أنا أتربيت في مكتب الإذاعة وفي سلوايات الإذاعة وبقول لا. إن هي زي كنت أنا رحت للتلفزيون ولكن الإذاعة هي أمي وهي بيت الحقيقي وبغير عليها من أي سقوط ومن أي نقد. أكيد أكيد. أكيد. جدا. يعني أنا عايز أسأل حضرتك اختياراتك للأغاني النهاردة واختياراتك للليل وكل أغنية بدقه شديدة جدا في اختياراتك وقلت لي أنا من ال من السهيرة. وكنا بنعشق الصهر ومجموعتك يعني الجميلة. يعني شوف شوف هقول لحضرتك حاجة أنا واحد من عشاق ليالي أو أحد المتيمين في في الليل ويمكن. ليل القاهرة ولا ليل الريف ولا ليل خارج بره مصر. أنا صديق العمد. صديق العمر وصديق البسطاء نعم. وصديق الفوق قوي وأنا يعني يمكن أحلى, أحلى كتاباتي أنا كتبتها على الأهاوي لذلك لما جيت بجاهز الموسوعة بتاعتي موسوعة الظريف في الفن والتخريف اللي بخلت ابن بيومي شعر الرصيف <تصفيق> كتبت الإهداء في أول صفحة وقلت الإهداء لواحد صاحب كان فنان ومات كان في أي أهوة بلدي نامي بات ويوم ما مات يومها عزل من سكات الله. وكان في نفسه يبقى حاجه كان بيعشق أحلى حاجة كان زميلي في المدرج كان في جامعه الحياة قبل ما يرتاح يعيني مات معاه الدكتوراه وكان نحيف في العود وزي أيوة زي كان نحيف كان موصيف حتوله ويدفنوه تحت الرصيف جنبي منه بصل ناشفه وهي لؤمة من الريف الجزء الأولاني في 800 صفحة لكن أن أنا جاي عشان الصامر مع الصمار لأن أنا عشت بدولة الصمار الحقيقية من أول إيه يا من أول منزلت القاهرة جاي من ريف المنصورة من بلد اسمها كفر الحطبة مركز شربيند أهلية وجيت القاهرة مرجعتش تاني لأنها تسأليني هتقول لي يا بخير تبيومي الطفولة أقول لك أنا عشت طفولة غير مرضية وبرضه لو خيرتيني لي لو رجعت من الأول تاني يا بخيت يا بيوم كنت تتمنى إيه؟ هقول لك كنت اتمنى أمشي نفس المشوار ده مغيروش. بجماله بأهاته بدموعه بجراحه م. بانينه بأفراحه بكل ما فيه من أشواك وقع ووقف وقع ووقف وحسيت ان أنا وصلت للعمر الجميل ده ونازلت واقف أنا مسكينة خشب يا أستاذ بخيت أستاذ بخيت يمكن قبل التحضير لحلقتنا النهاردة وهي حلقة يعني أنا متفقلة بها جدا ويمكن كل سادة المسامعين كانت بداية طيبة من حضرتك لها ومتميزة وغير تقليدية قلت لي أنا لي دولة سمار من زمان قوي دولة صهر مع احمد الحداد مع شكوك ومع آه، مع العمد زي ما حضرتك ذكرت ابتدت ابتدت ابتدت،, ابتدت،, دل... ابتدت الدوله بتاعتي دوله السمار من الستينيات لما نزلت العباسيه والتقيت بالشاعر سمير محبوب الله حيو. بتاع ظالم وكمان رايح تشكي, تشكي على عبد الحليم طبعا وياتي بين شطين يا حلو يسمر والعديد من الاغاني وبعد كده اتضم من علي رضا المخرج العظيم ويمكن من السمار كمان الملحد حلميامين ويمكن محمود الشريف الموسيقار الكبير اللي عمل زي الصح زي الحال. زي الفنان معايا. إذا بقيوا. ميكي ماوس عبد الله أحمر عبد الله مرة جبنلو بطيخ ما وردوا ليلة ل ل ليلة هو... وكان هو... هو... كان كان ملك الظروف. مرة له بطيخ خمس بطيخات وخذهم ومشي يروح فبعد أسبوع بنسأله ما عندكش بطيخة عشان تجي... يعني قال أنا جايب آخر بطيخة كان بطيخ جايبينه من بلد كده اسمها ألا ألابشو بطيخ جميل قوي نادر يعني. فوعدنا ان نجيب البطيخة ويجي فهما جاش فقعدت كتبت فيه قصيدة وقلت له ميكل غاوي دايما يوعدنا ويروح ما يجيش هذه مداعبات السمار قلت له ميكل غاوي دايما يوعدنا ويروح ما يجيش وسألنا عليها بما تأخر كل الحرفيش قالوا لنا ميكل تاقعدة في طبونة عيش قاعد ومروق ومريح ودنا تطنيش أنا قلت ميكل ما هوش جاي وازاي ما يجيش كان, كان المداعبات ايه عند ايه الحج محمد الكرد في الويلي كان يجتمع سمير محبوب و... وعلي رضا وأحمد الحداد الله. كان أحد فكهة الصمار لما كان يجي أحمد في أواخر لا. أيامه وصاحبته في أواخر أيامه لا. زي ما صاحبت شكوكه في أواخر أيامه ويوم لا. رحيله بكيت عليه جدا وقلت له أخرص وماشي بجنازتك حزنان ولا البوز من بعد ما كان بيضحك مقتول بكى ومهزوز والضحك لما دبل طلع في وشه بروز وماشي ينعب في بيلطم عليك بالجوز وفي صدره صورة شكوكه وبيحضل الأرجوز. من شجرة وجاية في Asura, asura, asura, djedehi. Asura, asura, asura, djedehi. Il shara al ilayeh, il layeh, il layeh, il layeh. Aijah el shel tistuq bilayeh. Asura, asura, على كتفك يا حبي على كتفك قلت لها يا قلبي يا هل انت عالي قلبي على عروقي قدامك كينينه وهديكي بشوق على كتفك يا مشعري على كتفك تعشقي ولا وحد حدريني على كتفك تعشقي ولا وحد حدريني وقلبك يا فؤاد عايش العيشه عندي عشوبة عشوبة عشوبة عشوبة عشوبة الله يرحمك يا الله يرحمك انت بقى كان ليكوا بقى لا وكان, يجيني وكان, يجيني كان كان يجيني وكان يعني يوم عملت له الغنوة دي قال لي بقول لك انا عايز ازاي يا ابو سلطان قال عايز عصفور زقزيتلي زي بس هو قال دول كان شاعر يصطاد كلمه يكتب عليها حرفين, حرفين ويكمل ويلحن عمل قلبتله الغنوة بتاعت اندى عليك بالتاكسي الجيني معرفش فين الوسطى موديني ابتهاله ولكن ال ال ال ال ب بعد يعني قصه حياه شكوكو انا لخصتها في موال من حب فيه ومن عشق فيه هو أقول لك ال الحب في القلب زي الرز في الكوسة امانه يا ليل تقول لي الدغري لشكوكو لا ناس لا تتكرر ناس ما, تتكرر. ما تتكررش ودول صمار الحقيقيين بتقول الليالي في فكتبت فيه قلت عجبي على نجار خد الفكاها نباها وشغلانه وغطا وفرشه يضحك ويتغندر يفطر ويتغدى وبنكتة يتعشى الله صنايع ده يحكي بمعلامه نما اسطى في الافيه والقفشه في امريكا يسهر في حفله وينكت في لندن وهو بيتمشى عمل غاره جدع في فن الضحك وودع الفاره والمسامير وعلى قمه المشاهير فتح للضحك دكانه وللفرفشه ورشه الله ساذ بخيت أنا عايز أسألك عن فوازير. أنت قلت لي كتبت فوازير كتيرة حوالي 800 فظورة بين اللي في التلفزيون وبين البرنامج العام وبين الشرق الأوسط ومع نفسك. ده أنت كتبت فظورة في نفسك. إيه إيه حكيت الفوازير في حياتك. هو يعني يمكن أنا حبيتها لذلك أنا ببعت من خلال كلامي عن الفوازير. بعت من خلال كلامي عن الفوزير للدكتورة إناس إبراهيم في جمعة الأزهر نعم. عملت بحث عن فوزير بحيط بيومي الله. بحث وعملته يعني, يعني ده كان أحد الأوسمة على سدري بعد نعم. 17 سنة فوزير خدت نعم. أشياء في حياة الأنبياء والعظماء وبتضمن الأشياء في حياة الأنبياء والعظماء في فزورة بكيت فيها يعني ما كانتش بتكتب كتب سهولة نعم نعم يعني رم... أصعب حاجة أستاذ بخيط أنك تكتب شيء صغير أما الفكرة أما الفكرة في فكرة تبيرة أما جيتك تكتب فوزير في عن أعضاء جسم الإنسان أما جيتك أكتب فوزير عن أعضاء جسم الإنسان بقى في فيه دكترة أقوله يا دكتور بخيط طول الشهر وقال يا دكتور بخيط ويمكن <تصفيق> هي مدام أمال كانت بتتعجب إزاي لأنا عدت تنوه إن أنا أكتب الكترة السيدة دي. أمال فهمي طبعا أيه. آه يعني الأست يمكن صراحة يعني كنت بتعب ورح أبدا رمضان بشهرين وأجري ولا الفكرة واشتري كتب وأعمل أبحاث يعني أحد النقاط مرة كتب قال بخير بيوم مزاكر كويس نعم أحدك بتعتكف للفوزير ولا وآخر فلوس في جبل فعها الكتاب أو موسوعة يعني لما عملت الأشياء في حياة الأنبياء والعظماء نعم. عملت فالزورة عن زئب سيدنا يوسف فالزورة عن كلب الكف فالزورة عن ناقه سيدنا صالح ماشي. فالزورة عن قرآن سيدنا محمد عليه الصلاة السلام. والسلام وخلي الشيء هو اللي يتكلم عشان محدش الله. يحتاج علي ماشي. يعني في الزئب سيدنا يوسف خليت الزئب هو اللي يتكلم والبريء ومتهم بأفضع التهم مع إن أي نعم الأكل مطلبي خلونا أن كتب في أعظم الكتب وده عز الطلب في التهم مكسبي ده كريم ابن الكريم وجد كمان كريم أكون حيوان غشيم لو أعزف يوم نبي الله. وكان فعلا الزئب طبعا. كان بريء أيوة. لكن في فوزي بتبكيني يعني أنا بحب مكلسوم أيوي طبعا أما كتب مكلسوم وضمتها لل... لل... لل... للعظماء أكتب عن المكلسوم أنا كتبت فيها أكتر من فزورة ما. بس اللي بكيت فيها وانا بكتب عن منديل ام كلثوم مندلها مندلها اللي مسكها في ايدها وهي بتغني يمكن انا عايز اقول السادة المستمعين السادة بخيت ان في تحضرنا ايضا لهذه الصهرة الجميلة حضرتك بتقنية شديدة جدا وبفكر جميل جدا وبحب غير طبيعي لهذه الشخصية الكبيرة لكوكب الشارك ام كلثوم في اختياراتك ايضا لأكثر من اغنية وكلمات معينة ومحددة لا, منديل لا, لا كتبت عن منديلا و كلثوم كنت ايه كتبت قبل ما اقول لك على منديلا و كلثوم الكلام عن عن ام كلثوم ليس له نهاية نعم خدت بالك ما ينتهيش ابدا الكلام على ام يمكن أنا قعدت حزين عليها حوالي 12 سنة يعني حاسس كده ان في حاجه فقدناها لذلك كتبت قلت الاولى سوما والثانيه سوما والثالثه سوما و كلثوم وكوكبنا اللي فوق الجمال بجمال والرابعه سوق وكل وكلسومه وصهرتنا وغنوتنا رغم الغياب لو طال والخامسة سومة وأهل الهوى فرشوا مضاجع هواهم بالدمع والأطلال والسادسة سومة والرحلة طالت والنغم لسه بيشجي والوتر أول والسابعة سومة الرحلة طالت وصوتك وفنك على جبين الزمن موال والثامنه سومة وفات المعاد ومعاد ولا عاد سمع ولا كلام يتقال والتاسعة من بعد سومة بيت السمع والغنى زرعوه عمال على بطال والعاشرة من بعد سومة الحفلة خلصت ولسه الهوى في لحن الغزل شغال في الحداشر الصبر طول يا ستي وست الكل بس انتي تعالي شوفي دلوقتي لحد اخر الزمن اسمك على جبين الأحبة وصوت الجنب الهرم تمسال ارني بكره انتظارك يا حبيبي قل لي لو كل يوم كل يوم يومك اصرني بكره انت تريد طول الليل في ليلك والنهار كله في غارك يا حبيبي يا حبيبي يا <دلالي> ترى. <تصحيحك> Come on. الله يا أستاذ بخيت الله قلت لي هتقول لحكاية المنديل منديل مكلسوم يمكن الفزوره جيت وانا بكتبها قلت لحضرتك قبل كده لا. ان انا بكيت مكلسوم عاشت مرة لتعيشها مدى الحياة الله ومكلسوم سفرة بتذكره زهاب بدون عودة يعني أحسن مح... إحنا ما حسيناش بغيابه موجودة معانا أكيد. كل وقت وكل يعني عصر العظماء كل ليلة وكل يوم كل ليلة وكل عس عصر الأعذار أنا قلت في ماندلها معاها طول زماني في رحلة الأغاني في العز الأولاني في ليل أهل الهوى في العز الأولاني ده الليالي الصمارة والعز الأولاني ده كان لي صديق في بلدنا زمان كان من قائمة الصمارة وحلو إنما تذكرته أحسن يزعل مني وهو نايم في العالم الآخر اسمه غمر الدريني قال في الستينيات قال يا ربي يجعل يوم قبل يومها وفعلا مات قبلها بخمس سنين ده علمني وانا شاب ازاي اسمع مكلسوم وازاي الله معاها طول زماني في رحلة الاغاني في العز الاولاني في ليل اهل الهوى مصاحبها من سنين وتعاجب في اليمين وفي ليل العاشئين سهرنا كتير سوا وعايش الجماهير في المصرح الكبير وانا عازف من حرير من نفس المستوى نجم في كل حفلة في ايدها وهي دخلة واما الحفلة تحلى اتهز في كل أفلة وتمايل في الهوى الله يا استاذ بخيت يعني, يعني شوف يا استاذ مجر اقولك بمنطال وضوح انا عاشق من عشاق الابداع <تصفيق> بيعت عمري كله في الإبداع كيف أبدع وكيف أكتب أنا خريج مدرسة عم بيرم <تصفيق> عشت لذلك أنا جيت سنة 94 وبعدت له رسالة بس تنجد به <تصفيق> وقالت له تعالى يا عم بيرم شوف اللي جرى في السوق سوق الاغاني ملا كلام صفيح مدقوق تلاقي مذهب مكالكع كما رجلين غراب محروق يعني الاغاني حدانا صبح الطبيخ مسلوق كلام فعص مجعلص ينغص السميع يا ابو الفنون مدرسه يا منبع الينابيع تعال يا عم بيرم احسن بخيط في نجتك مزنوق له كريانو مرا ونا وله كريانو واليوم اليوم اليوم دي الله يرحمك يا عم بير ايوه الله يرحمك يا عم بير فعلاً دولة الصمر ليس لها حدود شمالاً السلطنة وجنوباً السمع وشما وشرقاً عشاء هي ملهاش حدود أساساً يعني لا. أنا غلبت إن قلت لها لا حدود لا ملهاش حدود. ملهاش, حدود. ملهاش حدود آخر شوفي شوفت ناس كتير قوي عم حسن إمام عمر شريف المنباوة الله يرحمه أحمد الحداد اللي كان ممكن ناخد له حاجة الموسخار محمود الشريف الموسيقار محمد الموجي أغامر الدريني اللي كلمت كل دول, دول دولة الصمار الناس دي الدكتور لا. فايز جعفر عاشق الأعشاب النباتية آخر واحد سيد جويدة في المنصور المعلم حميدو في اسكندرية دولة الصمار أنا عاشق اسكندرية أساسا في الشتاء لا. لما بروح هناك فيه ناس فعلا في القبطان نبيل الصاوي في ناس كتير أوج بيحبوا الصهر بالليل بس الصهر دلوقتي والناس اللي بتوع بالليل بيقلهم واتغيرهم وبيقلهم بقى يقلوا دلوقتي وماش هما السهيرة لذلك تدور عليهم وما تلاقون هما بيتسموا بإيه السهيرة السهيرة هم ولاد نكتة والسميعة وبعدين ما عاد في سامعة. زي ما قلت في الموال بتعموا كل سوم كل الناس يعني كنت تمشي في الشارع تلاقي أغاني مكلسوم مسلطرة على الأسماع نا. أنا ما كنتش هتخيل قبل أن أنا هعيش لسنة 2010 أنا كنت كنت بقول أقصاها أن أنا هعيش لحد سنة 2000 بس 2000 دي جات في 75 كانت بعيد قوي نا. لذلك يعني بين يديك السلحة السمار يمكن دولتهم يمكن زعيم الصمار الله يشفيه أستاذ محمود السعداني خط بالحضرتك يمكن أنا بهديهم حاجة مهمة جدا وحاجة عظيمة جدا و مقطع من غنوت ست كل المكلسوم اللي هي الحديث الروح لشاعر باكستاني الفيلسوف محمد إقبال جزئية اللي بيقول فيها قصارتي ملئة بأنات الجوة لا بد للمكبوت من فيضاني دي أنا بهديها لكل صمار في كل الدنيا والشاء الصمر والشاء الغنى كلهم يسمعون لأنها جزئية جميلة جدا <تصفيق> يا استاذ بخيت بعد ده كله حقولكو إيه آه. اللي في قلبي كفاية عليه لكن بس عشان حبيته آخر أمل أتعلق به كل الناس في الحب ارتاحوا واحنا تعبنا ومرتحناش بعد دا كله حق كله هقوله هقوله ايه ايه ده اللي في قلبي كفايه كفايه علي لكن بس عشان حبيته لكن بس عشان حبيته اخر امل اخر امل اتعلق بيه اقول لكم ايه كل عام وانتم تمام صحة وسعادة وانسجام ودايما للامام انتم وانا ورئيس الاتحاد ووزير الاعلام توقيع بخيط بيومي شاعر بدرجة عمده في دولة الغراء سلام كنتم مع صمار الليالي مع تحيات مجدة شرف وكان معكم من الهندسة الإذاعية هشام رمضان